ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما عم يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخدف من بعدكم ما يشاء ويستقلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم الآخرين إنما تُعدون لاَتَوَمَات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 ما ذر من الحرث ولا نعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعميم وهذا لشركاءنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكثيرين من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليؤردوهم ولينبسو عليهم ديلهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم فذرهم وما يفترض